بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود عاد بالقارعه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 فترى القوم فيها صرعا كَأَنَّهُمْ أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة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 ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من اوتي كتابه بيمينه فيقولها أمقرؤوا كتابيه إني ظننت اني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية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 خذوه فغلوا ثم الجحيم صلوا ثم في سِلْسِلَةٍ ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوا إِنَّهُ كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين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 لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وانه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ على الكافرين وَإِنَّهُ لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم